ما نيمك على عمر كان استغفار له ما ثلاث دكو نك عتوي دي تمع ترتين حسنا وعواتي ون ثلاثه صدقوا استغفار سبح بتسبيح تهليل تحميد انتاس كل على النبي عليه صلاه وسلام معنا كل وحال ومدا متي عمانك الى بدك توبك الله انت تواب و رحمدي في عودي وافت سنتهي ما عندي عود مالك ذنبا يعني عودك ذنبا و ما عندي وافت سنتهي ما عندي جاري صباحك بعد وقت عيني على سعوه الا كنت اهاتبه بدجي يعني توبدار بدجي توب الى الله عليه وتوب الى الله العلي توبت نصوحا توبت توبت لغير مدونه واصبع السيء الحسن السيئه الحسنه تمحو ترتا تمحو الترتا سيئه اه تمحو الترتا حسنى تمحو وترتا لعني في الحسن باهات ها سيئه ترتا سيئة دي او كرام الكاتبين الرئيطة دو دي وغول خصوغنات اي تريسا او خاصة معايا نبوشي الاشكيسة الوداوية سيئة عداداتي بذول وداوية عدان وداوية عكسي سيواج معايا نايا إلهي القرآن خصوغنات الحسنات الحسنات جده من السيئات سيئات كاي ترترايان سنواتك فلدو دي <تصفيق> صلواتك وشنطة فيبن <تصفيق> في السيئات انت اول عيس وحلسو بي اي ترترايان فيواي يعني يعني سببتي او كسود دكت وعبتي مين كينات وصوق الشي او يعني جيتي مينو تفسيرها كوكوارتين او يعني هالقمر كدعي او نبي كسود دعودي سامت طيب كين اسم معروف بقى هاي رواي تفسير كان هستي سكينة ان الحسنادي من السياة هستيدي يهيكو غورنتي تكون ايه ادي وحكال حد قلبكو وقعوه امام يعني اتفلاتي انات حسنا السود بسك هكا عاجزين هكا عاجزين هكا عاجزين ان راسي, راسي اذا كانت من عرب العزلية حسنا سيئة دي فلوسة كانت سيئة داسي كهوريسية كتنبسية ساملة بعدها اولى كتنبسة اولى معايا لي افعاشة بدل ودي قلبك يتصوبشها يعني ايضا سامسة هدي ادونك احماق اصوبيو قلبه هو بشكلهادو عمانتاس يعني اختيار حديث حسان راسيو اختيار القلب يتصوبح ايضاني ذلك وعي تريسة شيري تمحوها معنى إذا زلسة حقيقياً صحيفة دي كرام الكاتبين اي كتريسة صحيفة دي أو كتاب الكاتبين اي شوبية اي يكون بخوايا لو والله كل حال عمومك حديث كان سيد عمومك دي حق ما يحق الأدم يحكى لما منك أسكن ذي شيء عن تتحمل في ظلمي الظلمتي الظلمي السيد إناد أتي جوية الزماني يحكى لما ترأيه أتي مهادوزي رأيها مشكو أتيه ومهادوائي ظلام بضعات أكسوب بشيء أدوى عديثي سعنا نكفيلي وقف الحمد سبحانه نكفيلي مالك أمريكا لا عيد لأكل لا حكيم رجيه هايو توفرك يدعوا ايه يعني الحمد لله اله وباختيار حتى ودي اين ها يعني توفر ثاني يطلب الى ان تورينه يعني ها ان شاء الله كفايه والله حالق الناس دتقوا معاملوا بخلق حسان دبعوا ناس دتقوا معاملوا بس وحور دخنة وخالف الناس بس ودخن بخلغ حسن ببيع ونافس ودخن بخلغ حسن ودخن بس ودخنه حسن ودخن معاش الردوجش تكلف واي بالمجاملة يعني وجه ففورا دوقات صبر يعني جلاء لو معامله خاصة الجيلة حمان او يعني بن حمال او غادل او غادل وحك انت اسجعليسي اسجع وحك انت هو يعني السياسة ذوي او في اماملوك اماملوك او ديش اماملوشي اقوله سعد كددال لابا عدو بقل فوقت هاي لابا عدو بقل فوقت هاي سيسي هاي او عامل الناس على قدر عقوله مبنى يا هيره عليه الصلاة والسلام ووالبه يعني سيسيها هو معاملوه كي سيري ايه لله ؟ معيتي محمد ايه مهده لأيه مكان مكامله ولا دليشتها عامل الناس على يعني معنى من سكة الميلي ايه عامل الناس على غزرعون المتندين تواعد يرئي وين وحي يعني ايه معاملوه لك من الهيد سوبي ايه معاملوه السيئة يفريغين محايلة ترى عباني ان ازدعلها ايهما تحبوا ولا تضاغضوا مالينو ازدعلها ده اسمعنا داخلوا احنا ازدعلها لها احنا ازدعلها لها اصبع امالها كلمة ده هل عبقاءها او توحيتك الى اكب مزولا تفقدها ها سفر بوضن غطب وقالا لا اهدا. ولا لا فيها ولا لا فيها سيدنا حسن الحسين مكاليا يا رهيان نوصد عليها يا أفين. هذه حكمة ومعامل الله هين ينكاس بي وينس هاي اللي فوينت ماركين يلسنا هاي ماركين انهم ينكاس ويسر من ميو هايو وقوطين بابا يرينسوا مؤثيري انك <تصفيق> ما هذه هنا لما في ينكي في عنا فيه يوين ما ويسر غاتي يا اما ساعموا ويسرها واتهم مصارسة هاي هاي ليه هاي هاي انكو علم الاهماني ويواني يسين بني آدم شديد وايه كان الإنسان أكثر شيء جداً خالقي أبوريا هيريك دوت ملني وايه شديد وايه على رواه ترتيب ترتيب ملواني لما أنت المسلمين تحلل شيء لك أسفحينا توعيد كان ليه وايه لما أنت توعيد لك جرمان قلت يهومي الله بغي مروني محايني للحسيم من كفر مسلما فهو كافر من المسلم كفرسيه كافر لو تأويله وعقفه خدعه وحكا ستاك امها لتأويل الغواب معنى وخالق الناس بيتلقوا معاملوا ووالله بختم بفروق حسنة ونخم بيتلق وبيعه وناسا الله قام بحيط هديه ايكو طفن والصبع هديه ايكو يلا يعني اشي كاللارو وحياوها بركيس او بمبي اهين هدي سوبي هايان اشي كاللارو هدي ادكوه سوبي هايان وحياوها سألو والله اللي جيتوا فرهموا ما 2 فيهم هو كل بان على ديرت قلت سكباريو سي يعني وعودي الدرس انه اولو دعية الروحة بالاعودي انه الهي طويس ورزق بويته انه بديس ويكيس انه كفشو كبويته درسك كتر شيلاني وآهلي وولادي كتر محاديك دي بجرد وخويا وكاعدير درسكي يبكيس بكاعدير احادي ايه كان اودعي ايه كان كالمين ايه كان واحتر صالة الله درسك اهلك وكالهم الناس تتق ودفان في طول حسنين موضوع كلامه ان كربي سنه في الجار شو تبعها مغول بكليب بدق و ضاع بذر مرسيك انتو بني معارف وانا شيل الجار استعراض باي سبب من كان او يعني هو صوت ان تلقى اخاك, أبو ولو أخاك ولو ان تلقى اخاك وان تلقى اخاك وان ولو كان ابي قل قلت جئت جئت للمدينه لا مو كنت وجايني دليل حقي 27 ففر فرنا ورانا غادي كو اقبل على ما ادو كنفت ما غادي لا تقفوا بقى فرنان بقى بغابي معروف هو يا كاس لنك وجه فرنان بغابي شيء هذا يعني فرح سن ووجه افلاني يزد ووجه وكدولين بإحسان وين وايا كاس بقى هذا المعروف حزك أهلا بيسين معروف الله وايا إذا يجعلي يا ليرا شديع دايجع الشاي والحال وجه كوجه هذا إلي خالي. منبذتو اسياف قران اليه الى اخاه يعني الاخ منبذتو اسياف قران معناها طرح قرنا قابيل وانشئ انشئ وان ا ا ا وياك معاك الديق بسبب الانذار معناها وحاط وجونتيي كان جونتيي كذي دي دي دي دي, دي ان تي سي إسبال الإزاري. إسبال الإزاري. هو. لا هو الديس الرئيسي الجزري الرئيسي الجزري وجونتي هذه رائع في يعني راعد ووجوده لا دراعي سيلو الدكتونه وجونتي لا يا عم الاسفل تعبين اضراري على كاسبه الدكتونه هاي يعني الازبال ازاري ازبال ازاري و قلت على من المخيله تي. يعني وقت ما هيكبر هو ويلاكه منتهي كبر هيك كم بده شافته هيك كم بده هاي أنا تاثر والأكاس وفي عمال كبير أهدت وينزت حرام بواهي حرام بواهي فان إيو شافرتين إيو شلونا شهدت وينزت هزون, هزون كلاه ده هزت يعني فانت وينزت حرام بواهي حديث هلية كلاهة كما بحيثه وغيره ورايك وغوان حديث يعني دول وعيلين وا تفضيلها بالجرا يحبه الله ولا يحبها الله الهي ما جعل معنا اليك مرال ايو وكنت ذاهو يعني راء تعبان كالدار للست اليك مراد ايو جاره حال مدعي على الله بس هينا صورته بالجرا كل حال منك هدي فينا كثير بغض الخويا عديت عي وذنون كبيسي يوحي لبيهايو ان اعداء الاصفيو حرام واهدي خويا لك هنا كذا هوايه اما ماذا <تصفيق> لا الا gumo bhai ko dawa shwaya yad aghwa la ila gum dedhi ro hadi dawa shwaya hal aur wan anta mali in ha hadith zal wa in shatama ka imran wa imran shatama ka tafsirina wa in shatama ka imran wa shatama اشكو اوي امرن شيء اشكو عاوي شي شيء لا ليس انا هين هو شيء راس في كثيرات انا هين واذ الشيء فلا تعيره ادنا حقا يوينن شيء اكو عاوين شيءاته سيفي في فيس هي عصي قلوب ادي اكثر اكو عاوي ادي ادهن شيء اس اس اكو أكو اقو عين فلا تؤجله عاوي من هذه باغر اكو عين من شيء هو اصاب فيه في في سي هي شيء وشو سو فور اوكيد او حم ادت اوكيد على اكو عين وسو كله حنا غنين معال يعني, يعني حمانتي وصوبي عمل اكو صوبين والدعس فلا هو اسجي كاستوتك معايلي يكونوا آه وبالهو أرثم قيسي ايو دنب قيسي باس قيسي عليني كاشكور قيسي سأهذا اصلا دبيسة يعني واجهو صلاب قيسينا لك ألسكو شخنا وحاسو عيب اسكو بعيوي يعني إن الحمد يسي يو جنبه باسكيسي عليه وركيسه آه سوال عاغبه ليله وأجره وعجر لك على سوسغناها حتيبه وأذن أتبيني من وقتها قابل عمل جنيوية هذا آخرية هذا لا سألهم الله عليها وحل منك يعني إناس ويعني وحيء صيوق كوري عمل أتو تلائد وحوة يعني مفوعا حتى أصورت لأجل كيزة تليزة يعني عديت صبر وصوك ألا أدنها تبابك أول قلتني محا يعني قويالا أتو أتو أول قولي أتو أول قولي أول سيسكو لحي أتين تتك همون يعني قفي عايسو إنا عائلة إيجاري هي. لايهامو صفيعا محيالي خفق اقعي خسيق نغيسة باسكي سي حيضا باسكي اذي يو يعني عرب حمد اذي خسيق نغيسة اين لا تهتنصوبنا عليه السلام حزري ولا تسبناها عين وعين احدا احدا عيني احد كاسي لنهو ضعيف بقى هاو. لأنهم ترى ونبقى هذا ونبقى هذا أوه يعني أوه حالة ديسي يعني أميسا بقى هذا مهين بقى هذه أحد عائلين ونبقى يعني وحيب أصيغ أوقيناي الحقيرات أمسي نفسات أوقيناي أكو شيئين كثالة ديلا شد موايا قد هذير هذا احتفار سعودي حديث جاه كلاسيه ما انت مسلم تعال يا رستو لا يصح حي لي الهي دخل ربنا ادمك عور في الهي وتوسي يعني توسان انت في اثر تضويم الماء انت يعني ما في السماء والارض ارضيان يوم وحيكو راح جيرو اجل ويسا لو اومي المخلوغة لو اومي بني اذنك يعني تدخلات خطيئة وحيواناتك لأولا جيرا عم عما غيركو بني اذن انا هنا بدريغة طبع لهواه على كل حال حديثك على غفائزه السي تدخلوه مصوفه هذا يعني دوتوه دو دو دي شوف هذا فك الضوض يعني لو حن حنوا قابلوا واحد او ماي جارد ان لدود هي يا على الفائده الثي او مقابل الويب ولا لدود لما نخشوا ضوضه معايا لي سقوط في امنه سيئه على امش يعني مجهول وشرقيه نطالب بشرعيه كم التعهد محايا من نفتي الزلية من يعني مهلاي مشافها على كل حال اديتها خصوان تنبرى وجوهنا في جراع حالة دي اذي افقك شيء انها اسكي خواجي في دو غالدة اهل الجهنية هناك دو غالدة فيه يعني منتا نفس دك عشرات تحدو لعنسكا الهاليو لعنسكا قريرو دكتور بني وزاهد بانك تقول حديث واحد معروفه او مقاديسي او النتيجه حقين ولا تقبلنا احدا سبب ورود في سي من اوهنون ار سي صوته هاي مخرب ومخيلك دوم ديسي وحا دوم ديسي واو من او وحا حقك او اسرتي هون ملي منا وحقك بيننا اسرتي وحا يعني اسرتي بالطال بالكلام من حكيث لك شوفوا لايام هايجي لك شو ايام يتياني كي بنسرتك وهي تي وحسني من كان بطلع فيسي شوفوا الغلايام او وبعد يؤذبك اكتسك صغول قلوها يام هو حسدال ينا يام ياسيحي مكان وحيري مكاني رسول الله الله عليه وسلم وحان وعدي مخيص منك اشيغي وأتغي وحسري عليك السلام يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله حسير بعد ينبغ الله حسيره عليه السلام عليكم السلام تحيه الموتى سلامتك بتكريمتي لو سلام الله السلام عليك عليك السلام واكل في العين عليك السلام مسلم قومي عليك السلام لقدماء عليك السلام لله تحيه الموتى موتى في سلام يا ولكن قل السلام عليك ايها فقلتوا عنه السلام عليك أنت رسول الله أذرسل إليه ما تعي قالوا حسير سيلا هارسل بنا أي وعني يا رسول الله يؤنني مما علمك الله وحي إلهي كبار إبر حني رسول وذكره حديثا أصوشير ما ده حديث كذلك لا تعهي اتق الله ولا تعهر منه المعروف أن تفرغ في إناعي في إناعي في إناعي وان فروجا دلوقتى را في اناء في اناء في اناء المختص به مبسطون ريال صالحين كانوا نواب وقشري من على سيدنا محمد النبي صاحب علمنا بالمد في ما صالك يا لطيف ربية سلوات عشر وعن يا كريم صوبنا صلى الله عليه وسلم وعسر اتقوا الله يا ابو الوليد لا تأتي يوم الغيامة ببعيرا تحمله له رغاء وبغرة ها خوار خشاة ربناها فاركا نحسري صلى الله عليه وسلم وحسري ابادة بن صامت مكي صدقاء أصدري احنا صغاظ وحسان أسحي كن يضام عاشق وعهي اتق الله إليك عبصو يا أبا الوليد وليد أبي ويسيو كن يليسي واي أنا أولا كمي أباد بن سامدة معي اللي هاي مركي ستغادة شيلو دراي علوانيو يحديثك لجفائي ديستي وعني يال وحان أييني عسى لا تأتي لا تأتي تضل الله الى سبص لا تأتينا بالإيمان لا يوم القيامه قيامه يعني قد ايماني يوم القيامه قيامه ببعير, ببعير ج يعني بعير جيل أو تحميله <تصفيق> حد حنباري على رغبتي كغورتا ذي أكو غادي سيد الإيماني إلهي كعبسو صد غلاد سيد غادي سيد هو عبسو محايا لي حد تي أو سي الرواد سيد غادي حد الإيماني سيد أدوه قورتا ذي يعني تحميله حالة بحبا سنتيد الإيماني معاهة الله بعيدك أسوله رغاء رغاء له رغاء أو قلن له أمسا لله رغاء غوح له مم. أو أمسا بغرته بغرته لإيماني بغر له في ديور سوقر ولد الايمان هو امضات ابي الامن لهال تؤاجن او او عيسى يعني باع اليونيس او خليل يزماني امم متوفر مرت عباد الانسان المعسر يا رسول الله ان ذلك ذلك اساس له افو بالا معاذي واللي نياله واللي نفسه بيتهي الا مرحم الله قال واللي بيبعدك بالحق هب دي امرك زايه لا عامل عامل على اثنين ابدا ولي لم اهل العامل من الله معناه حو لما خاف انه حو نيو يعني من قولنا خهايو عامل كمانا خهايو وقودي عامل كمانا خهايو أحد نعمل كمانا خهايو فحسنا سي وحاس دليل أوليين يعني مضح لمضا كراها ديه زمنكاس دي لحسحاب رضي مرهم والمعجرين طلعني قبطان سيدي مختلاص او قباد بيسام بغو كالي صالحين أنصار اسكم مهاجرين انت اشربت الرقمين ده وقولي لي اديني كام او دول كام حاله عليه الصلاه والسلام اذكر لي اني لا يعفو غير تي باهين هو وحي عن المخصص والهايدي همك ايه فلسيه ولا باحترام وضغط الجوط او طراز يدد قدو ارتين سوالو ترتما ودا حنا مغالاو ترتما باسالو بها وكاس انا او ديرو عمل جيد لله هلو ملي في عن الله هلو يفي مديع من ديو وماله وعليه الله مفعل تحوايل اتق الله انا في عبص ويا بالوني حدي الى فيعنا تاتي الا تاتي الى الايمان يوم الغنام غيان بري ببعير حجن او تعمل ادنبال سوقي لا تعمل ح ادنبال له جهوب لو رواء او يعني اقول له معنا وحوايه وحي اونلاين بكهاه وحنكو درز كدي سو اوري من هوايه وحي الجيل اصلها وحي كبهايو وحضيرات كسو غالي هديئه كسو غالي باراكه او تتحدي نيسي ايام البردي ذي شي دائرهه سو غاد دي هدي جيل اسهاي ابو هوتاري اكو حمبات انت لا قيام وي ووسو حاضرها هادي يعني لقو يعني ايدو حدا محال ووسو حاضرها ايدو هشي ايدو بوري وقيني يسو قيمكي ووسو بورا يعني ووسو حاضرها اوه مسا بغرة يعني اوه القياح بغرة علي مايسا سعو لقو بلها له بورنه ايدو خورت هادو قولت و هو ثاني حركي خالي ويزو ادمهذه هدي رء زائد الصوحات محايلة عاملاته عذية صد قديسه عروري المنطقة محايلة كسوقات حد دوري جاس الله غور تاوي اي سارم تحيي وغيله يسوه ألو سوحشريها ألو سوحشريها محايلة حد قيله وصد كاسي يعني الله غور فصوح باسا ايضوه ان بارك دلو عذاب هايو في علاس كاذي قالو سوح حاضرها ايو حد انا عد يعني وحالو الوضاع انتا عذاب ده ما هي ان خلق غاس بحضودي انو فضح هايو حشاس او خيني هايو سعدار بوري أهلا أعيانيو أصغورتش قوة ترحيس زائد صوخاذي وزائد أهي الصوخاذي ولو عذابة ولو صديحة أهيام الدلة كارو تيول بغوة وطيراتك أهي الصوخاذي وزائد أصوخاذي أصغورتش فحنبارسا أصغورتها فحنبارسا أهيام حشريا إليك أبسيسا أهيام ايه اليوم الصباح وامانك يوم القيامة معانك اليه حمكي سيجوه ويه ايه وحاد نغيسا مين تت لحده اللي فضيحي وعلى فضيحي ها قيامي ووذلو رواهم ضغلتو ها خوارهم شاتو ها ثؤاجهم اذا بكي كليما يولو عذابة صغط وليس كي اضلو حتى مقد كير او حشي زعت هاكي يجي له ذات الصغادي يلو غيل مزواله خلقي لهنا فينا قيامه وح الله قالنا انجري لنقضت اركاه او يعني استسوا تاي يو ها الاركان انكان وحال النهايه يعني كي على ذات وايه نفذك هذا لو دري سال امرك والله در كيبن بي الله وراء لأمر كيسا يوم الغيامة وحلو شهوريه وعلشان ينهر بيهال قورتا اسكو قاتو فالبوريس وعملو بوريس وعمل ايه اللي قيلها ايو حلو ننكتوها غياوها وصفورت اقفوش وعدونك بكفيري قورتا اقفوشا هالقيل وانا خيلي ايزو معان لعين اي جانا وخير اضياء نلتا بيهزها حاله والله فضيحه ها خلي له حدود ولجيته بعوض بديس بحالينا اني خلي له حدود وفضيحه معنا غوبو بديس عشان غير يسو غوبو بريسو يرن تايل حيو يعني تحضودي ألو فضيحيها موقفك سوين وكاس أما فضيتك علاسك وماهم لكن موقفك سلو عيبها وفضيحها لكاسيها امرك كا... منك حدي مواسي واي كي وحدة نكساس ليه على الصحدي كذلك سعى اللغة الشيء الصحدي قيامه أدلع card is silent that mi